أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْفَاكُم بِالْبَنِينَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا أَصَابَ لِرَحْمَنِنَا مَثَلًا ظَنَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوْ مَن يَنشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَرَجَالُ الْمَلَائِكَةِ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 وكذلك ما ارسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها الا قال مترفوها ان وجدنا آباءنا على امة وان على آثارهم مقتدون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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ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 o i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 بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو رب وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلاف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب أو من أليم